لا <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة السلام. الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو جاء هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله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 وصلوات الله وتسليماته على سيدنا نبينا محمد وعلى كل إكوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه ومن اتبع هداهم بإحتاج إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المسلمون يقول رب الأرض والسماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تربي بكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال لناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إذ من فوق الأرض إذ من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويغل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه الاحداث هذه الايات من سوره ابراهيم فيها مثال يوضح حقيقه الاسلام ويوضح حقيقة التوحيد في قلوب أهله، ويوضح جمال الإسلام وكمال الإسلام وبهاء الإسلام، وبركة الإسلام ونفع الإسلام على أهل الأرض جميعا مؤمنهم وكافرين، والأمثال في القرآن. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبير بليغ جميل يصور المعاني في صورة مادية وافعية ملموسة يرامى كل الناظرين أقول لحضراتكم الأمثال في القرآن إذا سمعت إليها وما أثرها والأمثال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استمعت إليها وما أثرها لأنها تكثر في القرآن وتكثر في السنة لأنها أسلوب بليغ جميل لإيصال المعاني إلى قلوب السامعين والقارئين حتى تتجلى لهم المعاني وتفضح وتكون واضحة جلية لا تحتاج إلى بيان والأمثال عادة تتكلم عن المعاني التي قد تغيب عن اذهان السامعين أو يغفل عنها الناس في واقعهم وهي حول من حولهم أو قد تفور من داخلهم وقد يغفلون عنها، فيأتي المثال ليوضح الصورة بصورة جليية جميلة لا تغيب عن عاقل ابدا وفي نفس الوقت، إذا تأملت إلى أسلوب القرآن في ضرب الأمثال، تجده يخاطبك بأسلوب مسموح. تستمع إلى عباراته حتى وإن كنت لا تعرف اللغة ولا البلحة تستمع إلى كلماته فتتشوق إلى ما يأتي من بعدها لتعرف ما يراد منها ألم ترى كيف ضرب الله مثلا سؤال سبحان الله العظيم بحمد ألم ترى كيف ضرب الله مثلا هناك السامع يشتاق إلى ما يريد ربنا تشتاق النفوس إلى ما تراد لها من بيان ومن معاني ألم ترى كيف ضرد الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إن الكلمة الطيبة مفهوم تدركه العقول أما الشجرة الطيبة فتراها العيون فما من إنسان إلا وتقر عينه وتسر نفسه وينسرح صدره حين ينظر إلى شجرة جميلة بهية وارفة الظلال كثيرة الأوراق مرتفعة في السماء فيها أزهارها ولها ثمارها ولها ظلالها يمتفع بها الناس جميعا يستريحون إليها وتقر اعينهم بها منظر جميل لا يغيب عن عاقل ابدا وهو منظر أيضا لغيب عن بيئة مهما كانت أي بيئة من البيئات كل إنسان مهما كان في مدنة مدنية أو حضارة أو في قرية بل يشتاق إليها ساكن الصحراء قبل أن يشتاق إليها ساكن المدينه إذن الرب الرحيم الكريم سبحانه وتعالى حين يخاطب عباده في هذه الصورة يريد أن يصور لهم المعاني لتتجلى فيهم ما قيمة الإسلام، ما قيمة كلمة التوحيد والإخلاص، ما قيمة الإيمان في قلب عباد الله، وما ثمرته، وما جماله، وما بهاءه، وما كماله. انظر إلى تصوير ربنا كشجرة طيبة. الإيمان، التوحيد. كلمة الإخلاص لا إله إلا الله حين تستقر في القلوب وحين تكون خالصة لعلام الغيوب وحين يظهر أثرها وثمارها في مجتمعات الناس كشجره طيلة أصلها ثابت والشجره إذا كان أصلها ثابت فدليل على قوة نمائها وعلى خصوبه وطيب تربتها وإذا كانت التربه طيبه والاصل ثابت فالشجره قوية ثابته متماسكه لا يخشى عليها من اخطار الرياح ان تعصفها او أن يصل اليها الاذى لانها تمتد في السماء وفرعها في السماء ويكثر ثمرها لأنها قوية غزيره فهكذا كلمه التوحيد وهكذا كلمه لا اله الا الله اصلها ثابت لانها حقيقه حق يشهد له الواقع وهو مركوز في فطره الانسان بطبيعته ما من انسان عاقل الا ويستشعر ان لهذا الكون إلها واحدا مذكرا ما من عاقل يتفكر إلا ويعلم أن مكون الكون واحد وأن فاطر السماوات والأرض واحد وأن واحد الأرزاق واحد لا يمكر عاقل أبدا فلا يتأتى من عاقل أن يفهم أن مع الله إله مع إلها آخر فهي حقيقة مركوزة في فطرة الإنسان يحتاج إلى أن يتذكرها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون هي مركوزة في فطرة كل واحد منا كل واحد منا يعلم أن الإله واحد لا يمكن أن يكون في كون إلهان أبدا لأنهم لو كانا إلهين لا لو كان فيهما الهه إلا الله لفسدتا إذن لذهب كل إله بما خلق لو كان الإلهي لاخذ هذا السماء وأخذ هذا الأرض فتهرب الأرض من خير السماء ولا قيمة للسماء من غير الأرض إذا يختلف الإلهان إذا هو إله واحد حقيقة مقرره حق ثابت تشهد له السماوات وتشهد له الأرض وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما السماء والأرض إنه لحق أنكم تنفقون الوهدانية لله حقيقة ثابتة والتوحيد في قلب أجل الإيمان ثابت لا يتزعزع ولا يتزحزح، أصلها ثابت وفرعها في السماء وإذا كانت الشجرة فرعها يمتد في السماء دليل على قوتها وقدرتها ونضرتها فعلى قدر ما تأخذ الزراعات والأشجار إذاءها من الأرض على قدر ما تمتد قوتها ونماءها وخضرتها من السماء من الشمس من الأجواء حولها وهذا كون لا يعلم أسراره إلا الله النباتات والمغروتات والأشجار تأخذ غذائها من الأرض جزء يسير اما أغلق ما يأتيها من القوة والنماء والخضره خضرة والزهار يأتيها من طاقة الشمس ومن حولها فإذا كانت الشجرة مكتظة في السماء جليد على قوتها وخضرتها ونضرتها وكثره أزهارها وثمارها فكذلك كلمة لا إله إلا الله إذا في القلوب وجدت ثمارها وجدت صاحبها يمسرح صدره لشعائر الإسلام فتنشط الجوارح في عبادة الله وفي طاعه الله وتظهر الفضائل في أخلاق المجتمعات المؤمنة المسلمة هذه ثمار كلمة التوحيد جوالح في عبادة الله بالليل والنهار مساء تعمر بالعباد ليلا ونهارا ذاكرون لله بالليل والنهار هذه ثمرات كلمة التوحيد إذا استقرت في القلوب وجدت اخلاقا فاضلة وجدت فضائل وجدت الألسنة نزيهة طاهرة ذكية لا يخرج منها إلا الكلم الطيب فمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة إذا كانت كلمة الطيبة الأم هي لا إله إلا الله فكل كلمة طيبة تخرج من لسان المؤمن أصلها كسجرة تثمر أحلام صالحة وتثمر اخلاقا فاضلة وتثمر مجتمعا متحاف متواد متماسك قوي متين متين ويصبر كل ذلك امه عزيزة كريبة عقيفة صافرة قوية يمكن لها الله ولذلك وجدنا في موضع آخر تتكلم الآيات عن الكلم الطيب وعن حكمة الله في كونه والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها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 ويحاربون الله ورسوله ويحاربون الإفلام ويحاربون الحق تزدهر في قلوبهم كلمات الباطل الزائفة ويروجون للباطل الزائف ليضحظوا به الحق ويأذى الله إلا ان يتم نوره ويأذى الله إلا أن يحقى الحق ثابتا راسخا إن أهل الكفر هم أهل الخبر الكلمة الخبيثة التي ذكرت في الآيات هي كلمة الكفر كلمة الباطل التي تنكر التوحيد وتنكر الاسلام وتنكر الإيمان وتصد عن سبيل الله ومثل كلمة خبيثة كشجره خبيثة أجتست من فوق الأرض ما لها من قرار الكفر مهما تبجح ومهما على صوته ومهما كثرت أسلحته وأعداته وعدده الكفر هو باطل والباطل زائل زائل لا محال بل نقف بالحق على الباطل فيثمقه فإذا هو زائل الله اقرها والله قالها والله حين يقول إنما قوله لشيء إذا أراده أن يقول أن يقول كن فيكون أراد الله أن كلمة الباطل مهما تبجحت ومهما تزينت ومهما تزخرفت ومهما روج له اهله ليصدوا عن سبيل الله ليصدوا نور الله ليحاربوا دين الله ليمنعوا كلمة التوحيد أن تعلو في سماوات الدنيا إذا أرادوا ذلك لن يستطيعوا أبدا لأن كلمة التوحيد ولأن دين الإسلام دين خالد راسق دين جاء باذن ربه تغتي كلها في كل حين بإذن ربها الإسلام ثماره متجددة ونفعه متجدد وبره متجدد وحطره متجدد كشجرة ضرب لها القرآن مثلا الإسلام نفعه يعم المسلمين وغير المسلمين الإسلام عبادات يستقر بها الإيمان الإسلام معاملات. يستقيم بها حال البشر جميعا الإسلام أخلاق وخضائل هذه ثمار الإسلام تنفع كل بر وساجر ينتفع بها الكافر قبل المسلم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعقلون أما الكفر أما الباطل كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض لا دفاع له مهما تبجح ومهما رأيناه يعلو ذات إنه يعلو على أكواب الرمال ذات إنه يعلو على أوهام الأحلال والخيال كاذول بإذن الله كاذول بإذن الله كاذول بقوة الله لأن الله قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بإذن ربها, بإذن ربها وإذا كان الله هو الذي قدر وهو الذي أكل الإيمان والإسطاق ثمارا قوةً عزةً وكرامةً لأن الله أرى وإذا أراد الله فإنه يتكفل بالبقاء والقوة والتهيين وإذا أراد الله فإنه يتكفل لأمة الإسلام بالعزة والكرامة إذا تمسكت بدينها وإذا أدركت ما جاء في كتاب ربها وإذا عملت بهدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله اللهم لك <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله إمام الأنبياء والمرسلين. السليم وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسال إلى يوم الدين وبعد أيها جخوة المؤمنون إذا كانت الكلمة الطيبة الأصل هي لا إله إلا الله وهي الشجرة التي تتجدد ولا تزول ولا تحول بأمر الله وكلمة الله هي الاسلام ودين الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لن يزول ولن يزاح من أرض الله مهما تبجع اهل الباب ومهما تآمر ومكر الماترون والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور يبور في الدنيا يبور بالخسران والجل والهوان ويبوء في الآخرة بالعذاب الشديد في جهنم وفي النيران وليال الإسلام. إذا كانت الكلمة التوحيد وكلمة الاسلام هي الأصل فالكلام الطيب الذي يجري على السنتنا هو الفرع والثمرة والذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى به القرآن أن يكون كلامنا طيبا جميلا هادفا نافعا والكلمة الطيبة صادقة والكلمة الطيبة تثمر محبة في قلوب العباد والكلمة الطيبة تثمر تواد بين المجتمعات وترابط وتكاتف وقوة وتأييد من الله الكلمة الطيبة تجري على لسان العبد المؤمن الطيب لأن قلبه أصبح طيبا بكلمة التوحيد أما القبح، أما البعش أما الاذى أما الكلام السيء القبيح الذي يجري على سنة بعض الناس فهذا يدل على أن القلوب خريبة وكثيرا ما نسمع من الصغار والكبار كلمات تجرح الحياة وكلمات تغضب رب الأرض والسماع هؤلاء لو تأذبوا بآذاب الإسلام ما جرى على ألسنة ما يؤذي الله ورسوله ولا يؤذي مجتمع المسلمين فإن ظهر هذا فدليل خبث النفوس إذا تحتاج هذه النفوس إلى تطهير وتزكيه وترقيه ترقى ترقى ترقى ولن ترقى إلا بهدي الإسلام ولن ترقى إلا بتلاوه كلام الله ولن ترقى إلا بمتابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الكلمة الطيبة صدقه وقال إن الله يبغض الفحش والمتفحشين الله يبغض الفحش والبداء البداء ليس من الإسلام أي خروج الكلمات التي تؤذي وتقضي وتجرح الشعور والحياء إنما الإسلام دين الأخلاق دين الفضيلة دين الحياء دين الطفر دين العفاف على الأسنة وفي الجوارح وفي المعاملات وفي الأخلاق يعم هذا خيره على كل البلاد والعباد ولذلك إذا قال الإسلام مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اعلم أن كلمة الكفر ذائلة وكلمة الباطل ذائلة وأن الذي يجري على لسانه الكلام الذي يؤدي ويقبض، فهذا إلى زوال لا ينفعه عمل وإلى جل وهوان في الدنيا أيضا وهوان في الآخرة نسال الله السلامه والعفو والعافية اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وذكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وانت مولانا وأنت خير الناصرين أنت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم اهلك كثره المسلمين اللهم عليك باعدائك اعداء الدين اللهم عليك باعدائك اعداء الدين اللهم عليك باعدائك اعداء الدين اللهم, اللهم خذهم اخذا اليما وخذهم اخذا شديدا وخذهم اخذا وليدا وقد هم اخذ عزيز مقتدر فانه لا يعجزك شيء في الارض ولا في السماء يا جبار الارض والسماء يا قهار الارض والسماء يا اقوى الاقوياء اللهم كادنا فكيده ومن ضال علينا فخذ ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرده عليه ومن ارادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرجه وعليه ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرده عليه اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل الدائره عليهم واجعل ثارنا عليهم اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وبئسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلهم تصلحون I am the استقيموا عادوا استو الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه أصدها ثابت أصلها ثابت وترعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتستت من فوق الأرض اجتستت من فوق الأرض ما لها من قرار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 والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور الله اكبر